أرأيت إن كان على الهدا أو أمر بالتقوى؟ كان على الهدا أو أمر بالتقوى؟ كان على الهدا أو أمر كان على أو أمر بالتقوى؟ ارايت ان كان على الهدى أو أمر بالتقوى ارايت ان كان على الهدى أو أمر بالتقوى ارايت كان على أو أمر بالتقوى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى أرأيت إن كان على تقوى <تصفيق> أرأيت كان على الهدى أو امر بتقوى أرأيت كان على الهدا أو أمر بتقوى كان على أمر كان على أو تقوى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بتقوى كان على أو أمر كان على أو أمر كان على أو أمر تقوى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بتقوى كان على أو كان على أو كان على أو أمر فق <تصفيق> أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بفق <تصفيق> كان على أو كان على أو كان على أو أمر تقوى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى كان على أو كان على أو أمر كان على أو أمر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 فقوا أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بفقوا كان على الهدى أو آمر أرأيت إن كان على الهدى أو آمر أرأيت إن كان على الهدى أو آمر بت...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 فقوا <تصفيق> أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بفقوا كان على أو أمر كان على أو كان على أو أمر تقوى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بتقوى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر أرأيت إن كان على الهدى أو أمر أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بت فقوا أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بفقوا كان على أو كان على أو كان على أو أمر تقوى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كان على أو أمر بالتقوى أرأيت إن كان على أو أمر بالتقوى أرأيت إن كان على أو أمر تقوى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى كان على أو بالتقوى كان على أو بالتقوى كان على أو أمر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 تقوى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى كان على الهدى أو أمر أرأيت إن كان على الهدى أو أرأيت إن كان على الهدى أو أمر فقوا أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بفقوا كان على الهدى أو أمر أرأيت إن كان على الهدى أو أمر أرأيت إن كان على أو تقوى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بتقوى كان على الهدى أو أمر أرأيت إن كان على أو كان أو أمر